بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين في أدنى الأرض وهم من بعد ظلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل وآخرين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 الناس يلقوا ربهم لكافرون اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كان اشد منهم قوه واثار الارض وعمرنا اكثر وعمرنا نَرَوْهَا وَجَاءَتْهُمْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَنَّ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ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 119. سبحان الله حين تنسون وحين تصبحون 110. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون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 وَمِنْ آياتِه خَلْقُ السَّموَاتِ وَنْأَرْضِ وَختتِلَافُ أَْسِنَةِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِ فِي ذَِكَ لآياتِ للِعَال وَمِنْ آياتِهِ مَلَامُكُ بٍِلَْنِ وََّ غَارِ لِيَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إن في ذَلِكَ لَآيَاتٍ 124. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 125. وله من في السماوات والأرض 129. وراء الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 120. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما شُكْرًا كَأَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَإِنْ تَم فِي سَوَاءٍ تَخَافُونَهُ تَخَافُونَهُ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 119. فأقم وجهك للدين حنيفا 110. فطرة الله التي فطر الناس عليها 111. لا تبدين لخلق الله 112. ذلك الدين القيم ولكن أكثر 117. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين 118. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 119. كل حزب بما لديهم فرحون 110. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّن رَّحْمَةٍ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرِجْلِهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ عِندَ جاء عليهم سلطان فوهو يتكلم بما كانوا به يشركون واذا ذاقنا الناس رحمه فرحوا بها وان تصبهم سيئه بلا قدمت ايديهم اذا هم يقولون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ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 ت تُريدونَ وَجم الله تريدونَ وَج الله فَأولائِكَهُمطَف الله النَّذ خَلَقَكُم صُمَّ وَزَقَكُم صُمَّ يُميتُكُم ثمُ يُميتُكُم صُم يُحكُم 126. ومركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون 127. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 117. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين 118. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ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 لِيَذِيقَ حُمبَشِرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلَتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمُ فجاءوهم بالبينات فانتقرنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين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 صَادِرُهُ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قبله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 mana 126. ويخلق ما يشاء وهو العليم القدير 127. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبتوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون 128. وقال الذين أوتوا العلمين 111. ولقد في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون 112. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون 113. ولقد ضربنا لنبثتم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 ولا يستخفنك الذين لا